بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتناول كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في بسط وبيان ما تضمنته صورة الفتح من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توقفنا عند كلام ابن عطاء الله حيث ذكر أن في فواتح هذه الصورة صورة الفتح أن الله عز وجل أكرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعده كرامات من هذه الكرامات الفتح المبين انا فتحنا لك فتحا مبينا وقال الفتح المبين هو من أعلام الإجابة إذا فتح الله للعبد فقد أجاب ندأه والمغفرة ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو من أعلام المحبة من أحب شخصا عفى عنه زلاته الإنسان إليك يحب شيء واحد اخر يعني لا تبدو له زلاته خليه يدير اللي يبغى من الزلات والخطايا وكذا ولكنه محبته تطغى على مدى على بيان وظهور تلك الزلات كما قال الشاعر فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخطي تبدي المساوية من لك واحد شيء ما كتبان لك العيوب دياله ولكن من لك لك العيوب اللي ما فيه اه العيوب التي لا توجد لا فيه فالله سبحانه وتعالى من دلائل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن عصمه لان ما تقدم وتأخر أي عصمه بداية ونهاية عصمه في البداية كما عصمه في النهاية وتمام النعمة ويتم نعمته عليك تمام النعمه من علام الاختصاص اي ان الله سبحانه وتعالى اختص محمد صلى الله عليه وسلم به اي جعله من أخصائه وأودائه وأحبائه فأسم عليه نعمته والهداية ويهديك صراطا مستقيما، الهداية من علام الولاية إذا هدى الله سبحانه وتعالى عبدا إليه فقد تولاه ومن تولاه الله سبحانه وتعالى فقد تحصن بالله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من آذا أو من عادى من آذا وفي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب معنى يعني آآ وليا من كان وليا لي وكنت له وليا لأن المؤمن ولي الله عز وجل والله ولي المؤمن يعني هذا اللفظ متبادل كما يطلق على السيد يطلق على العبد فالعباد اولياء الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين ولي المؤمنين ولذلك في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم التي نحن بصداد الكلام فيها ورد في غزوة احد ان المشركين لما انتصروا على المسلمين وصعد المسلمون الجبل أن لما انتصر المشركون قالوا وعلوه بال هبال أعلو هبال قال نفس السلام للصحابة أجيبه جاوبوا هذا لكي يقول لكم بمعنى هبال هو, هو اللي نصرهم هبال هو, هو اللي الرأي دي يلو قال ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل فقال المشركون لنا العزة ولا عزة لكم نحن عنا العزة اللي نصرتنا أهبال صنم والعزة صنم اخر لأن العزة العزه ولا عزالكم قال بصصنا ما قال ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم هذا بيت القصيد اللهم مولانا ولا مولانا لكم ومن كان الله مولاه كفاه وأن الكافرين لا مولى لهم الله ولي المؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم إذن فالهدايه من اعلام الولاية أي أن الله سبحانه وتعالى تولى عبدان فالمغفرة تبرئة من العيوب المغفرة تبرئة من العيوب غفر إنسان أو صفحة أو عفى معنى ذلك برا الشخص من العيوب وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة الهداية هي الدعوة إلى المشاهدة إلى مشاهدة الحق سبحانه وتعالى مشاهدته في الدنيا من خلال آثاره وملكوته ومشاهدته في الآخرة عيانا يا كاسدين وش عيانا ولا غير وش قنشوف الله سبحانه وتعالى في, في الآخرة ولا غير هل تشكي يقوله الناس وصافي مم. شوفوه بدل المفهوم قوله سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون معنى محجوبون لأن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم فلو رضي عنهم لما حجبوا عنه مفهومه ان من رضي الله عز وجل عنهم سيرونه راي العين وجوه يومئذ نا ناش ظ الأولى من النظرة وهي الحسن والجمال والتانية من النظر والمؤمنون يوم القيامة يكونون أنظر الناس أي أجمل الناس وجهان ويكونون في الوقت نفسه ينظرون إلى الباري جل وعلا كما ينظرون إلى قمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا وإلى الشمس ليس دونها سحاب كما أخبرنا بذلك الصادق ومصدوق صلى الله وسلم عليه إذن الهدايه هي الدعوة إلى المشاهدة تشوف الله عز وجل لو تمتع بالنظر إلى وجه الكريم يوم القيامة يعني إنه يهديك ويوفقك فتسير على منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال جعفر بن محمد جعفر صادق من أئمة المسلمين الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه من تمام النعمه أن جعله حبيب اتخذه حبيبا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث لو كنتم متخذا خليلا لاتخذتم أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله كما جاء في في الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يمكن لي أن اتخذ أقرب واحد إليا لاتخذت أبا بكر لأن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مناصرته في مؤازرته في ماله في حتى كان شخصين كما يقول العلماء يعني روحا واحدة في شخصين روح واحدة في شخصين لكترة ملازمته رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله عليه وسلم نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم والاستخدام كل ما يملك أبو بكر رضي الله تعالى عنه استخدم بيته وماله وأسرته وعبده وغنمه وبنته وابنه وعبده استخدمهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيام الدعوة الإسلامية وخصوصا في زمن الهجرة في يوم الهجرة لما سخر واجهز واستنفر بيته كله بما فيه من المتاع وبما فيه من الناس من أجل نصرة ومؤاذرة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخدا خليلا لاتخذت أبا باكر خليلا ولكن صاحبكم ماذا يقصد صاحبكم؟ نفسه ولكن صاحبكم خليل الله أي اتخذه الله عز وجل خليلا فلو نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ولكن لو بلغنا الغاية في ادعاء محبته صلى الله عليه وسلم وبلغنا الغاية في ادعاء مودته صلى الله عليه وسلم لما وصلنا معشار عشري أحبتي لي عز وجل له، ولهذا الإنسان اللي غادي يقول حبي أنا رسول صلى الله حبيبي، خصو يعرف إيش كيقول، وإيش في علنا حبيبه في اتباع سنته، ولا غر حبي أنا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واش وإيش كان ذيك شليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصني لبرهان، خصني لبرهان على ما الرسول صلى الله عليه وسلم هو التباع سنته. ومن يدعي حب النبي ولم يكن بسنته مستمسكا فهو كاذب ومن يدعي حب النبي ولم يكن بسنته مستمسكا فهو كاذب يعني تحتاج الى برهان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حب الرسول صلى الله عليه وسلم حشر معه ومحبته صلى الله عليه وسلم كما سياتي معنا يعني ليست تفضلا منا ولكنها واجبة علينا هناك كبير بين ان تتفضل بشيء وحب النبي صلى الله عليه وسلم مزيان أنت سيحب النبي صلى الله عليه وسلم أتبرك لا علي وبين أن تؤدي واجبا كان لزاما عليك القيام به وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من تمام الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين ثلاث من كنا فيه وجد حراوة الإيمان منه منهما أو منهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إنما كانش مشي تفضل. قلت نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه حال مثلا واحد المسؤول مسؤول كبير ألزم عليك أعمالا معينة لتقوم بها ربما تقوم بتلك العمل وأنت له كاره وأنت له كاره تؤدي العمل معندما يقول لك في نهاية العمل يقول تبارك الله عليك بساعتك وأنت ما تحمل فيه الشوفة وهو ما يحمل فيه الشوفة ولكن أديت الواجب قل لا فرق كبير بينه وبين الصلاة والصيام والزكاة والحج ولكنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم درج الشيء كله وأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك باطل من أساسه باطل من أساسكِ فلا تحب من أحبه الله سبحانه وتعالى واتخذه حبيبا له وأقسم بحياته أنت تكلمنا عليه في واحد في واحد درس قسم بحياتنا لا لعمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون ونسخ به شرائع غيره لما عطل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم نسخ به الشرائع الماضية لا عمل بأي شريعة بعد بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى في أحد اي قبل بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون هناك تعدد شرائع يمكن أن يكون في هذا الواد شريعة موسى في هذا شريعت وفي هذا الواد شريعة كذا وفي هذا الواد شريعة كذا تعدد شرائع لأن الله عز وجل يبعث لي كل قوم نبيهم ولا يعنيه ما يفعله قوم آخرون في واد آخر وفي قارة أخرى ولكنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا يسمع بي قلنا لنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هاتي شو قلنا بسال صامره ما دموا على شريعة موسى بس ما كان تلاقوس على باب الجنة ما دموا على شريعة عيسى تلاقوس على باب لا لا يسمع يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل, دخل النار والعياد بنا كل من سمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمه اتباعه والإيمان به والعمل بشريعته نسخ الله عز وجل الشرائع كلها بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم ومهيمنا عليه وأنزل الله إليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه والهيمنة تعني في أين ثنين أي أمينا عليها امينا على ما فيها من الشرائع ما فيها من المكارم ما فيها من الفضائل وناسخا لشرائعها بشريعه اخرى هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هيمنته تعني ماذا نسخ الشرائع السابقة بشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم والبقاء على العقائد التي لا تتغير وعلى الوصايا التي لا تتغير لأن هناك وصايا اي وصايا لا تتغير قل تعالى واتلو ما حرم ربكم عليك أن لا تشرك به شيء إلى اخر الوصايا قضى رَبُّكَ أَلَّا تعبد الا اياه الى اخر الوصايا ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه فِي سُورَةِ بُقْمَانِ الى اخر الوصايا هذه الوصايا يعني في تكون في شرع كلها اتفق اتفق الناس جميعا في سائر الازمنه والامكنه على حرمه الشرك وحرمه حقوق الوالدين وحرمه الربا وحرمه الفاحشه والى غير ذلك ولكن وأمور أخرى تتعلق بضبط حياة الناس وأمورهم إذن الله عز وجل نسخ بمحمد صلى الله عليه وسلم شرائع غيره وعارج به إلى المحل الأعلى متى؟ في الإسراء والمعراج عارج به إلى المحل الأعلى وهذا المحل الأعلى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في واحد لقته قال في النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تكلني. إلى عدوين يتجهمني أو إلى قريبين ملكته امري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي قال لي آجي أكلك إلى من؟ إلى نفسي ولا اتركك لغيري فاتخذه الله عز وجل وعرج به إلى السماوات العلا وقربه الله سبحانه وتعالى إليه وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى شوف كيف, كيف قبيع يضب القرآن الكريم كيف كي يطرز في كلام الله عز وجل قال ما زغ البصر وما طغى؟ لأن من عادة المندهش أن يزغ بصره أن يطغ بصره من عادة المندهش شتي حاجة مع مركش اشتها شنو كيقع؟ كيقع واحد دهشاء لكل جديد دهشه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى مكان لم يعرج إليه أحد من قبله وصل إلى منزلة لا يصل إليها أحد من قبله ومع ذلك تبته الله عز وجل تبت بصره وتبت فؤاده وتبت الله سبحانه وتعالى عقله بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فيعلم بما اوحى الله عز وجل به, به إليه سبحان الله حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود هذا ما كيف لك الخصائص خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائسه أن الله عز وجل يتقده حبيبه. من خصائصه أن الله عزوجل نسخه بشريعته الشرائع من خصائسه أن الله عز وجل عارج به إلى المحل الأعلى الذي لم يعرج بأحدين غيره صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعثه إلى الأحمر والأسود أي بعثه إلى الناس كافة إلى الناس جميعا وهذا لم يتفق أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأحل له ولامته الغنائم اي من خصائصه كذلك حلية الغنائم والغنيمه بالنسبه للاقوام السابقه حرام لا يجوز كلوها ولا الانتفاع بها بل ما جمعوه من الغنائم يحرقونه ولا يحل لاحد ان يخبي شيئا قليلا كان او كثيرا لدرجه ان واحد من من انبياء بني اسرائيل كان في قومه غلول أي كان في قومه واحد سرق شي حاجة من, من, من الغنيمة يعني لما كانوا في, في الجهاد وانتهت المعركة الفاصلة بينه بينهم وبين أعدائهم واحد من أصحابه يعني أخذ رأسا رأس بقرة من ذهب يعني رأس بقرة مصنوع من, مصنوع من ذهب قال عاد شي كثير دمال مالكسير رأس بقرة من الذهب يعني كسير نهت الناس الناس غير حرقوا ويمشي في حالته أنا نخبه تحرقه الغنيمة وأنا نرجع عليه وننتفع خباه لما قربوا هذه الغنائم من أجلي أن تحرقها النار أبت النار مبغتش تشعر فيها قال لهم النبي ديالهم يشعب النون عليه الصلاة والسلام قال لهم فيكم الغلول أصبتم الغلو قالوا لا الله ينجينا حتى واحد فينا ما قال لهم فليبايعني نقباؤكم يعني, يعني الرؤساء ديال ديال القبائل قبائل الإسرائيلية فبايعه النقباء يعني كل واحد كمثل واحد الممتل ديال واحد الجمع كثيرا في القوم فلما وصل إلى الذي كان في قومه السارق لزقت يده بيدي النبي فقال اذا فيكم الغلول انت أوه. وجماعتك ما الحل فلتبايعني جماعتك واحدا تلو الاخر دابا فضينا مع النقبه غندخلو في واحد ال... حددنا دابا القبيله اذا غندخل مع هذه القبيله نشوف فلما وصل الى الرجل الذي اصاب الغلول لزقت يده بيد النبي عليه الصلاه والسلام فقال لو اصبت الغلول الغلول هو السرقه في الغنيمة السرقة في الغنيمة قبل القسمة يسمى في مصطلح القرآن وفي مصطلح السنه يسمى الغلول والله عز وجل يقول ومن يغلول يأتي بما غل يوم القيامة بعض الفقهاء المعاصرين يطلقون الغلول على السرقة في المال العام لكي يسرق في المال ديال الدولة في الخزينة ديال الدولة والمال ديال الدولة بصفة عامة فقد أصب ماذا؟ فقد أصاب الغلول أي أكل مال الناس قبل قسمته أي قبل أن يصرف إلى أصحابه فأقر الرجل بأنه فعلا أخذ رأسا من ذهب رأس بقرتني من ذهب وخباه في واحد المكان قال لي سير جيبوا جابوا وحطوا في فصة الغنيمة وشعلوا على العافية وشعلت تعال الأمر علاش لأن النبي يقول لهم ما جئتم لجمع المال ولا لسأثير الدنيا أي استكسار الدنيا والتأثل فيها والتمكن فيها ولكنكم جئتم من أجل الجهاد في سبيل الله لما بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وابعته كما ذكرنا إلى الأحمر والأسود وابعته إلى شرق الدنيا وغربها إلى شمالها وجنوبها كان لابد من زاد يبلغ بيادي الرسالة فأحل الله عز وجل له الغنائم شي الغنائم من أجل أن أن يعني يكتسبوا الدنيا وأن يستأثروا بالدنيا ولكن الغنائم من أجل أن يبلغوا بها رسالة الله عز وجل فلو توقف الفاتحون على التزود من المدينة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى وقت طويل من أجل أن يبلغوا إلينا الإسلام ولكن الله عز وجل لما أباح لهم الغنيمة يفتحون بلداً فيتزودون منها بما يفتحوا به بلداً آخر وهكذا الى ان يصلوا الى اقصى الدنيا في شرقها وفي وفي غربها إذن فليس من اجل يعني تمليك المال وجمع المال ولكنه من اجل نشر دعوة الإسلام وهذا هذا الفهم هذا الفهم ليس جديدا هذا فهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح الناس العراق قال لهم العراق لا نقسمه على المجاهدين على الفاتحين بل نجعله بل نجعله وقفا على المسلمين يكون مددا للمجاهدين فقال له الصحابه كيف تفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بين لنا في الفيء حكم الله عز وجل انه للمهاجرين والانصار الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم الى اخر الايه والذين تبوا الدار والايمان الى اخر الايه قال لهم سيدنا عمر كملوا كملوا راكين الآية اخرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان لهم نصيب في الفيء يعني يا عمر بن الخطاب يقول العراق بما فيه من الخيرات له نصيب لفيه نصيب لكل مسلمين إذا ان يرسى الله أرض ومن عليها قال لي لأنكم إذا قسمتم العراق أيها الفاتحون ستخلدون إلى الأرض وتقعدون عن الجهاد وتشتغلون بالمال والحشم و.. وإلى آخره ستشتغلون بأمور بأمور الدنيا ولكن هذا ندعه ليكون مادة للمجاهدين هو الفهم ليكون هذا العراق مادة لهذا الفتح يكون مادة للمجاهدين في آسيا في إيران وخراسان فغانستان ليوم و.. وما بعدها على كل حال أحل الله عز وجل الغنائم لهذه الأمة من اجل ان تنشر بها رساله الله عز وجل واجعله شفيعا مشفعا من خصائص صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل جعله شفيعا مو شفعا شنو هو الشفيع المشفع الشفيع المقبول شفاعته هو شفيع يمكن اي واحد يمكن يكون شفاعيا اي واحد يوض يقول انا نشفع ولكن هل هو مشفع أي مقبول الشفاعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفيع مشفع أي مقبول الشفاعة عند الله عز وجل وسيد ولد آدم من خصائصه أن الله عز وجل جعله سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وقرن ذكره بذكره عندما يذكر الله عز وجل يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد في الشهادة في الآدان، في الإقامة، في في المجلس عندما الناس يذكرون في مجلس من المجالس يختمونه بماذا بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضاه برضاه يعني من رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم بعض بعض من الكيد في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فرض عنا إني قد أمسيت عنه راضيا فرض عنه بمعنى أن من رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه الله عز وجل, وجل وجعله أحد ركني الشهاده جعله من خصائصه أحد ركنين الشهاده شني ركنين الشهاده عندهش شهادتان شني قواعد الإسلام خمسون أيوة شنو ما شنو هذا خمسون والشهادة الجوج والشهادة واحد واش واحد ولا جوج اذا غنصبحو في 6 لا اذا اذا شوف ركن واحد ولكنه له ركنان ركن من أركان الاسلام الشهادتان ولكن الشهادتان لهما ركنان شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله ولكنهما يعتبران شيئا واحدا لا يتجزأ علاش انا ندخل لكم في هذه الجزئيه مش كت فكره ولم عمك رأى فكرته فيها. إشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي قام الصلاة ويتاز الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ستة ذي ستة استا. ولكن لأولاه وخفية جزء هي واحدة ما معنى هذه الوحدة؟ أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤمن في الدنيا بعد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم أبدا الشهادة هي ماذا أشهد أن لا إلهي الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا ينفصلان ولا ينفكان هما كتلة واحدة شيء واحد أركن من نارك عن الإسلام الشهادة يمكن أن نجزو نجزوا أنا أشهد أن لا إلهي لله ولكن محمد فيه كما قال أبو سفيان قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في في الفتح فتح مكة لما أُلقي عليه القبض وجاء يتجسس أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فألقي عليه القبض فجاء به بإله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يان لك أنت شهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأني رسول الله قال أما هذه ففي نفسي منها شيء يعني لُقِبَ لها لُقِبَ لها ولكن باش أنت تأخذ دي الزعم دير قريش هذه فيها في النفس منها شيء. وهكذا بكلمة وحدة تحيد مني الزعمة. تحيد من الرئاسة. أما هذه ففي النفس منها شيء. عند قال له العباس ويحكي يا أبا سفيان. أسلم قبل أن يزال الأسلق عن عنقين. فكمل. إذن أخصي إلا بديكم. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدما لخص الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى هذه المقدمات في سورة الفتح قال ثم قال أي الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يعني بيعة الرضوان أي الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في يوم الحديبية إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك معنى ذلك يعني أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قوله سبحانه وتعالى يد الله فقايدهم يعني أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو أيدي المبايعين التي هي يد الله التي هي يد الله أي عقد الميتاق هنا ماشي الحقيقة وإنما لمجاز يعني ما قدش نقول يد الله كيف نقول كيف في هذا؟ توحيد أيها الأحباء فيها شيقان اختصرهم لكلمات أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء اذا يضل الله فقائدهم ننفي المماثة ننفي المباشرة ننفي التحيز لا يمكن أن يساوي الله عز وجل مخلوقاته من هذه النواحي وحدات الدات والصفات والفعل الشيق الثاني في العقيده وهو السميع البصير اي انه متصف بصفاته التي وصف بها نفسه وباسماؤه التي سمى بها نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي التشبيه وهو السميع البصير نفي التعطيل ابعد من المشبهة ومعاد من المعطله كن من المؤمنين بما بما يعني وصف الله عز وجل به نفسه وبما ذكر الله عز وجل عن نفسه في القران الكريم وبما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يعترض طريقه كيف تقول كيف الله سبحانه وتعالى تحدث باليد وتحدث بالوجه وتحدث بالقدم وتحدث بالاستواء وما الى ذلك العلماء قالوا هنا الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم خاطبنا بلسان العرب بلسان عربي مبين ولسان العرب الكلام العرب أو الكلمة العربية الكلمة العربية لها دلالتان دلالة حقيقية ودلالة مجازية دلالة حقيقية عندما يكون الأمر على حقيقته نقول هذا شيء على حقيقته عندما لا نستطيع أن ننزلها على الحقيقة نذهب إلى ماذا نذهب إلى المجاز فنحمل ذلك الكلام على المجاز فنقول يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله أو نصرة الله أو عقد الله أو ما يعني يمكن أن يكون في محل يد الله فوق ايديهم كما قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة والشيراء البيع والشراء في السوق له أركان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 أي فيه العواض أنت قدمت النفس والمال والله سبحانه وتعالى قدم الجنة المتعاوضات إذن يد الله فوق أيديهم في المجاز فيها الاستعارة وهذا مذهب اهل السنه والجماعة أن فيها المجاز يد الله فوق ايديهم ما مشهد في أي كتاب من كتب التفسير قال قدرة الله قوة الله نصرة الله تأييد الله كيف سروا اليد بالتأييد والقوة وما إلى, وما إلى ذلك مع ما فيها من الاستعارة الجميلة والاستعارة الجميلة يعني إذا التقى فيها سببان من أسباب المجاز منها استعمال الشيء في غير ما وضع له مع القرينه استعمال المجاز استعارة ولكن وضع له شيئا تخيلا على سبيل التخيل فتكون الاستعارة مكنية فتكون الاستعارة سمكنية يد الله فوق ايديهم يد الله فشبه الله عز وجل بالمبايع أي بالطرف بأحد طرفي العقد فأتبت له اليد كما تبتت لماذا للمبايع الإنساني يعني المبايع الحقيقي ولله المثل الآلام أضف إلى ذلك ما فيها من المشاكلة يد الله فوق ايديهم هذه يد وهذه ايدين ولكن اشتدان ما بينهما بلا بل مجال للمقارنه بينهما اذا يسمى ماذا للمشاكل. ان تذكر الشيء باذا شيء بلفظه ولكنه لا له بصلة يسمى ماذا للمشاكل. كقول الله عز وجل يمكرون ويمكر الله يمكرون ومكرهم خبيث ويمكر الله ومكره عدل سبحانه وتعالى لئنما معناه وهم يكرون لا يجازيهم على مكره ولكنه ذكر يمكر الله ولم يقل يجازيهم على سبيل المشاكله يعني يستهزئون والله مستهزئون بهم الى اخره يكيدون كيدا واكيدوا كيدا وجزاء سيئه سيئه مثله واش الثانيه السيئه هي لا هي العدل وجزاء سيئه اللي هي مثلا سارق سيئة مثلها وهي قطع اليد وش قطع اليد سيئة؟ لا هذا عدل هذا جزاء وليس سيئة ولكنه لما ذكر في سياق السيئة ذكر بصيغه ماذا السيئة على سبيل المشاكلة كما قال الشاعر قالوا اقتريح قالوا اقتريح شيئا نجد لك طبخه قلت تطبخوا لي جبه وقميص هذا واحد, واحد عرابي طح هذا شيء ناس في الباديه هو مسكين كيف ترعز بالبرد بالبرودة هم أصحاب مشى هو جيّان بغي ما يأكل قالوا لي اقترح لي نجي حاجة نا تأكلها نقدمها لي مطبخها قال لي قال ليهم طبخوا ليش جل جلبه وشقاميس أي حيث هما هم هم قالوا طبخه هو قال ليهم طبخوا فهمتى قالوا قصاريح شيء نجيد لك طبخه هم كيف يفكروا في الطبخ طعم قال ليهم قلت قلت اطبخوا اطبخوا والقميص لا يطبخ إنما ينسج ويخاط ينسج في في, في امره وينسج ويخاط في الثانيه ولكن ويستعمل الطبخ لانه ورد في كلامي قلت اطبخوا لجبة جبهه وقميص هذا جميل في كلامي في كلام العربي يسمى يسمى للمشاكله ونستعمله نحن ولكن ما كن به كنت أستعمل كنحس أن أحسبيه، كنت أقول مثلا شي واحد اش بيت شرب؟ يقول لي واحد شوية لخبز وش الخبز كيتشرب ولا كيتكال؟ واحد شوية لخبز، ولا شو بغيت تاكل؟ واحد شوية لحسوة، وش الحسوة كيتكال؟ كت... يعني اللي هو انت كتفكر في شي، هو كيفكر في شي، ولكن كتبقى الصيغة في ها هو خليتي اللفظ اللي طلقه هو استعملته ولكنك استعملته في غير ما وضع له فيكون منه؟ المجاز الجميل المجاز الحسن يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يد الله فوق ايديهم هو غادي يقول يعني ما كان شي واحد ما كيقول في كل في, في كلام العاقل ما يقول لك شي واحد راه ما كان اول شيء يقول لك شي واحد راه حنا نسبيت كذا ولا ونسكت عن التاويل كلهم يؤولون يقول لك مثلا الله في السماء نعم الله في السماء إن الله سبحانه وتعالى قال آمتم ما في السماء نقص فيبكم والأرض فإذا هي تموت ولكن أشغد دير والله معكم وهو معكم وإنما كنتم ما يكون من الجو breakthrough قال بعلمه إذن أنت سؤول وخلينا ما لا تقول أي有ve لم تقول ش قال وهو معكم يحمله على الحقيقة ما يكون من الجو breakthrough الله وربيعهم يحملوا على الحقيقة في السماء يحملوا على الحقيقة وهي في السماء إلى يحملوا على الحقيقة وفي الأرض إلى هنا يحمله الحقيقه والله من وراءهم محيطون يحمله الحقيقة ما, ما كان في الدنيا أحد لم يؤول ولكنه يشني على المؤولين هذا هو الشيء اللي بغيت الشيء اللي بغينا نقول شوف ابن كثير انت تعلمون ابن كثير من هو رحمه الله سبحانه وتعالى عليه وجه في وحده في واحد الفتره كان بين عالمين كبيرين جدا كان بين نسيب ديالو السير ديالو اللي زوجوا وهو لميزي أو الحجاج يوسف لميزي وبين ابن تيمية أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليهم جميعا قرأ على هذا وقرأ على هذا وخرج ابن كثير بنتهم أشقل قال يد الله فوق ايديهم أي هو حاضر معهم هو أولا ليد بالحضور أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى المبايع فهو تعالى المبايع بواسطه رسول الله عليه وسلم كقوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم الى اخر الايه وفيها استعاره بالكنايه تشبيه له سبحانه وتعالى بالمبايع واليد استعاره تخيلية مع ما فيها من المشاكل التي لذكرها مع ايدي الناس فكانت الاستعارة احسن و احسن نفس الكلام ايضا الألوسي عن المفتاح لسكاكي يد الله فوق ايديهم يريد يقول قضيه يريد عند البيعه قيل هو كي يعطيك الاقوال ديال في يذ الله فوق ايديهم قيل قوة الله وقيل ثوابه وقيل مننته وقيل عقده وهذه استعارات وتجنيس في الكلام وتاكيد لعقد بيعتهم اياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم اللي هذه الايه كتعطينا واحد واحد كبيرة جدا شنو هي اين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عظم شان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل واحد قال لي اللي بيعك انت راه بحال اللي باعني انا اش كاش كتسم هذا ها ماشي ما قال لي اذا من بايعك دبر معاه يا ولاد دبر راسك ولا دب راسه لا قال لي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله وقد يكون يقول قد ايضا وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميتا إذ رميت ولكن الله رمى شكون اللي رمى شكون اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم شكون اللي رمى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال لي الذين يبيعونك يبيعون الله وما رميتا إذ رميت ولكن الله رمى فنسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى نفسه الى الله عز وجل وين كان الاول ويقال قضى وين كان الاول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقه وين كان الاول يذو لايفه وقائده في باب ماذا في باب المجاز وهذا في باب الحقيقه وما رميت ابراهيم يتا ولكن الله رمى لان المميت حقيقه هو الله والمحيي حقيقه هو الله سبحانه وتعالى هو اخرجنا من من من حقلين من حقول التوحيد وادخلنا في حقلين في حقلين آخر في اللولي يدوضايف قائدهم هذا من باب المجاز رد على من رد على المشبهه الذين يقولون إن ذلك على الحقيقة تماما بتمام قال وهذا من باب الحقيقة رد على من رد على المعتزله الذين يقولون إن الإنسان يخلق افعاله قال وما رميت إذا رميته ولكن الله رمى على الحقيقة لأن القاتل في الحقيقة هو الله ونبي صلى الله عليه وسلم مقاتل بالاسم يعني كان سببا ها؟ هو السبب كان سببا أما القاتل في الحقيقة شكون هو شوف القضي كيف يخرج بين الطرفين قيد بين, بين أقصى اليمين وأقصى وأقصى اليسر وجفلوسد وجف فقوله الأول في باب المجاز رد على المشبهه وقوله الثاني في باب الحقيقة أي الرمي والقتل من فعل الله عز وجل على سبيل الحقيقة رد على المعتزل الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله لأنهم تعصبوا لبعض الصفة تعصبوا لصفة العدل فقالوا كيف يحاسب الله عز وجل شخصاً على شيء لم يفعله وإنما الله والذي فعله وخلقه وحنا واحد الطائفه تعصبت للصفاتيهش للصفات الخلق قالوا الخلق من الله عز وجل الانسان لا حركه ولا ولا سكون الذي حنا نجينا في الوسط شنو لها ما كسبت وعليها مكتسبات ما, ما يسمى عند الاشعريه عند الاشاعره ما يسمى بنظريه الكسب في افعال الإنسان كين الخلق وهو لله سبحانه وتعالى كين تعطيل الناس اللي أعطوه قالوا للإنسان كالميت بين يدي الغاسي ما عندهم يزيد ما عندهم ينقص وكين كسب لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ومعنى الكسب باختصار باختصار بينات شيء شيء الكلام فيه باختصار أنك تستخدم ما خلقه الله عز وجل لا في شيء معين أعطاه نتولي الشعراوي رحمة الله تعالى تمثيل بسيط جدا قال لك إذا أردت إذا أرد الخزاف صاحبه خزاف فخار إذا اراد أن يصنع إناء من الأواني كهذا الإناء نقول له مثلا يصنع للإناء قال فهو في حاجة إلى الطين والطين مخلوق الله عز وجل في حاجه الى الماء والماء مصنوع مخلوق لله عز وجل في حاجه الى القدره البدنيه عند الفخار وهي مخلوقه لله عز وجل في حاجه الى الاراده اراده الفخار باش تحركو قال وهو مخلوق لله عز وجل اذا اين هي مسؤوليه هذا الشخص قال مسؤوليته في الكيف علاش دار ليه العروة ولا ما دارش ولا مسؤوليته في الصفه التي وضع عليها الاناء اما الخلق فهو خلقه الله سبحانه وتعالى هو مسؤول عن صرف ذلك الخلق من شكلين إلى شكل آخر يعني يعطي مثال بسيط لمعنى الكسب رحمة الله تعالى عليه قال وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة لأن القاتل والراميه بالحقيقة هو الله هو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرميه حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه أي من لم تملأ تلك الرمية عينيه وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة من لسالة القضية عياد رحمه الله تعالى القضية نقش القضية دي أن القتل الحقيقي من الله عز وجل درج واحد لكلمة خورتها هي كثرة فيها الكلام وهو قتل الملائكة للكفار يوم بدرين شكون اه؟ وش قتلهم ولا ما قتلهم ثاني ما يقتلهم أم لا يقتلهم شيء لأن المشركين مش المشركين يعني مستشرقين ومن ومن سار على نهجهم قالوا إن الملائكة في بدر مدادون معنوي ليس مددا حقيقيا ما كانوا يقتلون إنما الله عز وجل يعني أرى المشركين كثرة المسلمين ورغم كانت موالوا غضين فيه كثير من الآيات القرآنية اللي اتكلم بأن الله عز وجل مدهم بثلاثة آلافين بخمسة آلافين وأن الله سبحانه وتعالى قال يعني لما برز الشيطان قال للمشركين إني أرى ما لا ترون لما رأى الملائكة هذا الشيء يريدون أن يحيدوا يريدون أن الآثار, الآثار ديال الصحابة الذين قالوا إنهم يتبعون المشركة فإذا به تزول رأسه من فوق عنقه قبل أن يقترب إليه إليه المسلم وكيف يتبعوه كي يشوف الرصد يلو طرد؟ شكون لطيرها طيرها الملك طيرها الملك فالملائكة مشاركون حقيقة في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم عامة وفي بدرين وحنين وحد خاصة وقاتلوا المشركين وقتلوهم بمعنى قتلهم للمشركين قتل فعلي حقيقي وليس مسألة مجازية فقط مجاز مدد معنوي يعني أنه بثم الله عز وجل فيكون الرجل بمتابة كذا وكذا إلى خير هذا ما يريد أن يوصله القضاء في قوله وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى تهي قيل فيها إنها مجاز معنى ذلك ومقابلة اللفظ ومناسبة أي ما قتلتموهم وما رميتموهم وما رميتهم انت اذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع في شرح هذا ولكن الله رمى ماشي رمي ديال القاتل وكذا ولكن رمي قلوبهم بيش بالجزع والخوف أي إن منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرامي بالمعنى وانت بالإسمي وانت بالاسم بهذا نخلص من هذا الفصل الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الأول من الشفاء لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا القسم في هذا الباب الباب الأول لنا في الفصل العاشر فيما ظهره الله عز وجل في كتاب العزيز من كرامته عليه وما كانت عنده وما خصوا به من ذلك سوى من تضم فيما ذكرناه من قبل يعني غير بيش حاجة لمشفنهاش في هذا الشيء اللي فات والتكلم عليها في هذا الفصل الباقي ليتحول إلى الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الباب الموالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأياكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول في يتبعون أحسننا وليذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك وربي العزيزة وعلى السفون وسلام على المسالين والحمد لله رب العالمين